وإن بها برعش المالي أو بنفطان مننا شيئا وجاء بعناء مباطلا فهذا لا يصنوا لمساعدين هذا أجر وإجرة من مدار ما وما كان في تلك السرعة من نقصان أو رفهم هو عليه وإنما يكون ذلك إلا بارة السرعة وبيعك فإن يمتغس فسيق البيع بينهما قال مارك أن من قدر سرعة يبط بيعها ثم يندموا في يقول فيقول ببارع ضع عني فيأذى ويقول بيع ولا نقصان عليك هذا لا لأنه ليس للمخاطر وإنما هو شيء ما, ما الذي المنابته والمنابله قال يا اخ يا محمد بن ابن ابانا وعن ابن الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابته والمنابله قال مالكم منى مشد وان المكبود ولا يلزم ما فيه ولا يكثروا ليوم ليلهم ولا, ولا يعلم ما فيه والمنابله من من يزجر ضوضي الله عز ويقول كل واحد منهما هذا هذا الذي من المنابته والمنابله قال ما لكم المجرد المجرد في التاج المدرد في إجرافه او السود الحدوطي المدرد في ضيه انه لا يجوز بيعهما حتى يمشراف ويضرى الى ما في أجوافهما وذلك أن يبيعهما بيبيع الغرار أن بيعهما وهو قال مالك مغير لأعدالي على البرنامج مخالب من العساة جنيه للجرابين والتوب بضيه وما أشهى ذلك فرق بين ذلك الامر المعمول به وما أشهى ذلك في الناس الممراضين على الماضيين فيه وأنه ليس من من الناس الزائزة بينهم التي لا يرون بهذا لأن بيع الأعدالي على البرنامج على غير نشر الله مرابين ومرض وليس من المنامسة بيع قد يحيى عما قال مالك الأمر مجتمع عليه في البلد البز يشتريه البلد ثم يقدم به بلدا آخر فيبيعهم في رابعات إنه لا يحكم به عجو السماء ولا عجو الطي ويشهد ولا نمقد ولا فراء بيت فأما فراء الزفد في الكملانه أصل الثمن ولا فيه ربن إلا أن يعلم من ذلك كله فيغض بفهم على ذلك كله بعد العلم فيه فلا بأس قال مالك فأما انقشارك ذلك والسباب وما أفعل ذلك ومنجية البز فإن باع البز ولن يغيّ شيئا مما سميت به مما سمّ مما سمّيت وإنه لا يكسب له ذير فإن بات البز فإن الكراء يكسب الله لا يكسب عليه فإن لم يكسب البز فبيع مفسوهم بينهما ألا يتراضي على ذلك مما يدين بينهما قال مالك ما في الرجل يشتري في المكاعة او أو في يوم اشتراه العشرة دراهم في الناير. فيقزم فيقزم به بلدا فيبيعه مرابحة ويبيعه مرابحة على طرف ذلك اليوم الذي باعه به كان ابتاعه بذراهم أو ابتاعه بذنانير وباعه بذراهم وكان المتاعه أن يفت فالمتاعه بالكيار إنشاء خلهم المتاع كان المشتري فإن به ويحسب على مشتراه من على ما قال مالك إذا باع رجو سلعة قامت عليه 200 دينار للعشرة عشر ثم جاءه بعد ذلك فقال ان قامت تريه بذيقين دينار وقفا قد هاتت باسترعى غير البائع بين أحببهم من ثموريس العرارة فلا فظه فيه مدوس يوم قلت منه إلا أن تكون أقيمة وقتهم يكترين لي وجداره يوم فلا يكون أسوأ من ذلك وذلك مئة جنار بن عشرة وان الرئيس أخذ له لبله على التشفين إلا أن يكون الذي بلغت سلعته من الثمن أقل من القيمه فيخيأه في الذي بلغت سلعته وفي راس ماله ورقه وذلك سلعته وستعون من دنار قال مالك رئيس باعردون سلعة المرابحة هي قامت علي دينار ثم جاءه بعد ذلك أنها قامت اليمنين معجين من دنار ضيور شاء الله يعقوم جب سلعة يوم وقضرها وإن بالغا ما بلغ إلا أن يكون ذلك أقل من يستمع للتاع به سمعه فليس لما يرقش رب السمع قد كان رضي بذلك وإنما جاء رب الشرع من على البال لأن يضع على البرنامج البيع على البرنامج قال مالك الأمر عندنا فالقوم يشترون سلعة البز أو الرقيق فيشعر الرجل فيقوم يظلم منهم البز الذي اشترك من قلال فدلغا نسبته وأمره فهل لكان يربحك برصيبك كذا وكذا فيقوم نعم فيربحه ويكون شريكا للقوم وكانه زينا نظر إليه رأيه رآه قديقا واستغلاه قال مالك ذلك لازم له ولا خيار له فيه إذا كانت أعمل لبرنامج نفلة معلومة قال مالك فردل يقدموا له أصلاف من البز ويحضره السوام ويقرأ عليه من برنامجه ويقول كل عدل كذا وكذا من, من حفاة بصرية وكذا وكذا وعنطة صادرية درعوها كذا وكذا ويسمى لهم أصنافا من البجر بيجناتهم ويقولوا مني اشتروا مني على هذه الصلة فيشفرون الأعدال على ما لهم من يستخلونها فيستخلونها وينزمون قال ما لكم ذلك لاجم لهم إذا كان مواسقا للبرنامج الذي باعهم عليه قال ما لكم هذا الأمر الذي يزل عليه الناس عندنا يريدونه بينهم إذا كان المجاعد مواسقا للبرنامج وليم يكون مقالبا لأ عندما يحيى عنا عيثا عن هذا إيمانات الله عبدالله عبدالله صلى الله عليه وسلم قال لكل واحد من همات بتياجة على صاحبه ما قال مالك وعيثا نعيادا عندنا أحد المعبوه ونعبر فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أي ما بعيث لا يعيث أي ما بعيث لا ما قال بايرم يترادن قال ما يقول من بعد رؤية سلعه قال عند مواجته بيل أهل على أن يستجر فلانا فالمضيء قد جاء الزير وإن تري هذا لا يعير قال كم أين قبل لا يستجروا باير إن ذلك للعالم لهما على ولا خيار ولا ولا جمل إن أحب الذي شغله له أمره يريده قال ما للزمن يقول من بعد يقول ويقول المبتاع ابتعت هادن كدخل في الجناير إنه اللي قال لبارد إنشئنا المشتري للمشتري بما قال وإنشئنا بعد البيض لا لعنى سلعتك إلا بما قل فإن خلف طير المشتري إما أن تأخذ السلعة لما قال البائع وإما أن تفهم بالله نشكوا لكم هادنى بما قل, قل. خلف بريئا منها وذلك ان كل واحد منهما صاحبه ما جاء في الدين إلى أجل ذنبارة وفرود إلى الكومة وعرروا علي أن أضع عنهم بعض الثمن ويمكدوني ويمكدوني ذلك زجا نذابس المطار لا هذا ولا تؤك له فأتنه لي عمارك العنف مالا من خفصة ربق خالده عالي من الله عن رجل له الدين وعلى رجل إلى أجل عن مصاحب الآخر ذلك عبد الله ذلك ونهى علم واحد من المالكيه والذي قال كان في باب الدائن يكون الرجل على مدينه الى اجل فاذا حل الاجل قال اذهب امصر بها ان قضاءا عنه قال مالك وابو متره الذي يكون رجل على رجل عن المطلوب عندنا الذي قال عن قال هذا قال مالك رجل له بيعني سلعة يكون ثمنها مئة دينار النقدة مئة إلى أجل قال مالكم هذا لا يصلح ولن يزال أهل العمية عنه قال مالك انما كلنا ذلك لأنه إنما يعطيه زمن له لاعه بعيله قالوا أخذوا عنهم يأكلوا الى الاجل الذي يكرر له آخر مرضة ويزادوا عليه خمحين دينار في تأخيرينا هذا مطرم لا يصلح وهو أيضا يشبه تخليج زيدا كانوا قال النبي عليه يا ايها الاولاد حاولوا عن تعملوا على الجالئ الارضه في ميره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول اي داود اذا احد اسمع الامر ان سامي عن ميصره عمو عن موسى, عم موسى بن من اني رجل قال سعيد لا تبع الا لا اود الى رحبك قال مالك بن بالله ان من رجل رضي الله عليه اليهود الى مسمى اما لسوق من واما ما عليه الذي يقربون البائع ذلك ذلك العدل أي المشرد ربي في السعادة الداعي إن ذلك الله ولو الداعي في السعادة قبل ما خل ما على أخرها نميتها المشرد على أخرها قال ما من الذي يشيط على الميتان من الذي يعتدي أنه قد ابتغى من يشتري ما فيريد يصدقه ويأخذه بكريه. أنه ما بيع على السردي لا كلام تريه ما بيع على السردي لا لأنه مكروه في الثالث سابق المشتري إنما كلها إلى أجل لأنه ذيعة إلى الدماء ذلك على الوزيد ولا وزن فإن كان إلى أجل ومكروه ولا قال مالكم لا ينبغي أن يشر على عجل قائل ولا خال ولا خاض إلا بأقرار من الذين من الذي إلا بإطرار من الذي يعنيه الدين ولا على ميت وإن علم الذي ذرك الميت وذلك أن اشتراء ذلك غرر لا يدرأ يتمه أم لا يتم قال وتفعر ما كنه من ذلك أنه يشترى ذينا على غائره وميت أنه لا يدرأ ما يحقني الميت من الزيل الذي لم يعلم به فإن لفق الميت جين ذهب السمن الذي أعطى الممتاع باطلها قال ما لكم لذلك ايضا عز آخر إلا أنه اشترى أنه اشترى أن ليس جنون له وإن لم يسمى ذهبته المباطلة هذا قرض لا يقصر قال ما لكم أن ما فرق بينه أن لا يبيع رجل إلى ما عنده إلا ما عنده وإن يسلّف الرجل شيئا شيء ليس عنده أصله أن طاعد العينة إنما يحمل ذهبه التي يريد أن يبتع بها فيقول هذه عشر جنانير فما تريد أن أشتريك بها فكأنه يبيع عشر جنانير نقض من خلص ذاعة وجهار إلى أجل فليهذا قوليها هذا وإنما تلك الدفرة والدلسة ما جعل الشربي والثوري قال مالك من الرجل يميع إن اشترى من ذلك فرطة فلا من في الثمن قال ما إذا كان ذلك بالنقد ولم يكن ولا وضيعة ولا ذلك ركس ولا وضيعة من لاحظ منهما صار بالعلم كلهما يسل وليس ولا تذية قال ما لكم مشتوى سلعة بزا ثم رقيقا فبست به ثم شأله رجل يشد كهو فبعل ونقدى صاحب السلعه جميعا ثم أدرك السلعة شيئون ينتبعها من أيديهما فإن المشارك يطلب الذي أشركه الزمن ويطلب الذي أشرك بيعه الذي لاعه سلعة بالزمن كله إلا عن الشرف المشدك الذي على الذي أشركه بحضرات الميعي وعينه باهعة البارع الأول قبل أن يتفاوت ذلك عن ذلك منه وإن ذلك وفات البارع الأول من جود من أليه قال مالك برجل رجل أقول لي هذه السعة بيني وبينك من عني وانا لك ان ذلك رافضين قال من انا لك ذلك قال مالك عني وانا لك ذلك وإن رافضين ما قال مالك من ان هذه قد ذلك قال مالك من رجل أقول لي شريه من قد قال مالك من رجل أقول لي هذه من قد ذلك قال مالك من رجل أقول هذه السعة بيني وغيرك من ذلك قال مالك رجل أقول لي حدثني اخيا عمالقه عن ابي ذكر ابن عبد بن خالد بن هشام انه قال الله تبارك وتعالى قال ايها الذين امنوا لا تعمتوا انفسكم ظلمًا ان يقضى الذين باعو من ثمن عبد عن الله الله عليه قال مالكم بغضهم باعهم بغضهم متاعا فأذس الممتاع فإن البعاء لا وجد فيها من متاعه بعينه أخذه وإن كان المسن قد باع بعض وفرقه بطاح المتاعي أحق به من غرماء لا يمنعه ما فرقه مستاعا منه أن يأخذ ما وجد بعينه فإن أخوانه زمن يمتاعي فيها فأحب أن يرده ويعرضه ما وجد فيها من ويكون لما لم يرد شوة الغرماء فذلك له قال مالك من اشتراس العدم من سرع غزلا أو متاعا أو بقعة من أرضي ثم أحدث بذلك المشتري عملا بمحبن البقعة دادارا او نسج الغزل لذوبا ثم أفلسا في الساعة ذلك رب بل رب البقعة أنا اخذ البقعة وما فيها من بنياني إن ذلك ليس له ولكن تقوم ببقعة وما فيها من أمما أصبح المستري ثم ينظر كم ثمن البقعة وكم ثمن البنياني من تلك ثم يكون هاري شريكين لذلك لصاحب البقعة لذلك قد يخصتي ويكون القرمائي لقد تفصص البنيان قال مالك من وقيمة بقعة خرش بيالي درهم وقيمة البنياري ألا درهم فيكون صاحب بقعة ويكون قال ما يكون في هذا الغجل ما أشبه مما أشبه إذا دخله هذا ولا المشتري لهم لا وما لهم هذا العمل به قال ما يكون فأنا مجابي عن التي لم يزد فيها المتاع إلا أن تلك السلعي هذا فقد وردع سمنها وصاحبها يرغب فيها والضمار يريدون إنساكها اينما قرما ان كان لمن انار من ربس العقد الذي باعها به ولا ينقضه شيئا وبين ان المسلم يبيع العقد كانت العقد قد نقض زمانها ف الذي باعها بغير ايشان ياخذها ان شاء أن ولا في شيء من مال له إن شاء أن يكون غريبا من من وقال مالك أو عنده ثم ان ما يجوز من السلف الذي يحيى علماء يعذب ان قال من سال عن راجعه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بكره جاء أكذب من الصدقة قال واهرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اخذ رجعه بكره فقلت لن أذل إليه إلا جمل الفياض برعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر رأى مول النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله أسلم بعد عباس وأم الفضل توفية في خلافة علي بن أبي طالب، وله موضع واحد في المطهر. نعم. فقى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجماعة في اليوم الناس أحسن من طلائعه، وأحسن من فرق الفيد، وأحسن من تياع المجاهدين المغار. فإذا جاء الدائن من الدائنين امرؤ عبد الرحيم أخيرا من هذا قيرض له هذا العقد هذه من قال عبد الله بن مرقد علمت ولكن نفسي لذلك قال ما لكم لا دخل لي هو غير من هذه اول ورد الناس ذلك ذلك ان او او او من الهكه روحه ولا حريضه قال والدائع رسول الله صلى الله عليه وسلم من من فذلك ولا ذلك قال الله لا رأي بدون سلامة قد هيئنا لكم رواوا ونعلم خطاياكم يقول الله من كان وقال لا فادنى لما كانه بلغوا من نقد عبد الله بن عمر فقال يا عبد الرحمن ان هتكم وان سلما فاسترد علي امر ما اشتد وقال عبد الله بن عمر ذلك الذي قال لك ان يا يا عبد الرحمن فقال عبد الله طلب على الان وجود طلب تشيبوا ذموا به وجه الله ان لك ولا ملك ولا وجهك وجه الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وكانت صادقه" أين أعطاك الذي أسد وقبل ده؟ أين أعطاك الذي أسد وواخذ ودر؟ أين أعطاك أفضل الناس الذين غيبت بهم ذلك الشطر شكره لك وبركاته أجر ما أنظر جه؟ بعده يما لكم أن نرجع أنه جميع علماء ابن عمر يقولون أن أثلم ثلاثه ثلاثه من من قال اننا لا ننسى ما جاء في ام عليه ان يرد الا ما كان له ولاه انه من لذلك درجه من الله فلا من ذلك ثم يردها الى صاحبها بعدين نشهد عماليك اننا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على علي لا الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا ولا لا ولا ذلك فهو بخير ما يوجعني ان إن رضيها أم سدها وإن تقباها ودها وصاعا من قال مالك ركنت بشروق رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا والله أعلم. لا يقدر منها العلم وإنما إجماعها أن يشم رجل على فم يعفي إذا ركن بعيدا وجعل الشاطر والذهب ويتمر من العلوم ما هذا ما يعرف به أن البائع قد أراد وضاع السائل في العالم الله أعلم. قال ما ركنت بشروق رسل عجل قبض هي واحد قال وان ترك الناس ثم عند أول من بها. بشبه الباطل من ودخل في عندنا على عبد في بن عبد الله هذا عبد على بن قال ما بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن الله بن عبد الله بن الله بن الله بن الله رسول الله لا قال الرجل اذا يقول فقدني من عليه في سعيد بن موسى سعيد سعيد بهذا الشيء يقول اذا اعتبر ضمن موقولا من كان الميدان بعض المقانرها واذا اعتبر ضمن منتجونا الله قال انه لا يكون في شيء ما قال ما وقد قومها صاحبها قيمة فقال إن دعتها بها لأرض في كره فلك دنار أو, أو شيء سيسمي أو شيء يسميه له يتراضي يتراضياني يتراضي عليه وإن تبعها فليس كسير إنه لا بسل ذلك إذا من يبيعها به وإن لم يبيعها لا شيء له قال ما علمتم مثل ذلك أن يقول رجل الغني فتبت على قدم الآب أو جئت بجمل الجأشار دبر لك وكذا فهذا هذا من ذا بالجوع وليس من ذا بالإجابة أو كان من باب لم يصل قال ما علمتم فأما الرجل ان السعة الذي يقارن موضعها ولا دبر لك وكذا في كل دينار من رجيم جميل ان ذلك لا يصر لأنهم كلما نقص رجيمهم السعة نقصت من قطع نقص الذي سماه هذا غرور لا يدري كم يعله فعدنا إلى عين الشهاب إنهم كانوا مع الغني ذكاء ثم يزهاد يوم تكاتب هذه الكتاب الرحيم ما في مالك عن زيد بن عن انه قال خرج عبد الله وعبد عبيد الله بن عمر بن الخطاب ابن عمر بن الخطاب الى العراق فلما قفل على ابي وهو فرحب بهما وسهل ثم قال لو, لو اقدر لكما على أمر به ثم قال هنا مار من الله يريد الى المؤمنين أطلبكما وتبدعان به متاع من متاع العراق ثم تبدعنه بالمدينة فتؤديان رأس المال المؤمنين ويكون ربع لكما فقال وددنا فبعَل وكتب إلى عمر بن الخطاب وكتب إلى عمر بن أن يأخذ منهم المال فلما قد ما باع فلما دفع ذلك إلى عمر قال كل الجيش سلفوا مثل ما سلفكما قال لا فقال عمر الخطام ابن أنير المؤمنين بعد لبتما أدي المال وربحه فعما عبد الله بسكت وهو ما عبيد الله فقال ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين هذا لو نقضناه أو هلكنا مننا فطالع عمر قد عبد الله ورجم عبيد الله فقال رجل من لسان عمر يا أمير المؤمنين لو جعلته كرابة فطالع عمر قد جعلته كرابة خذ عمر رجناه ونضرب شيئا خذ عبد الله وعبيد الله ابن عمر من بن الخطى بنصفر المال وحد ابن مالك عن العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن جدي أن عثمان بن عثان أعطاه مالا كرابا يعمل فيه على أن الرزح بين ما يجود في الكراب قال مالك ودف الكراب المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبي على أي عمل فيه ولا ضمان عليه ونفقة العامل في المال في سبره من طعامه وكتوته وما يصنعه من معروف بقدر المال إذا شخص في المال إذا كان المال يحمل ذلك بإن كان مقيما في أهله فلا نفقة له من المال ولا كتوة قال مالك ولا بس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف ولا بس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما قال مالك ولا بس بأن يشتري رب المال من من قارضه بعدما يشتري من السعي كان ذلك طيعاً على غير شر قال مالك في رضي دفع إلى رجل وإلى غلام له مالا كرضا يعمل عليه جميعا إن ذلك جائز لا بأس به لأن رض حمال لغلامه لا يكون ربح حلي حتى ينتزعه منه وهو بمنزلة غيره من كسره ما لا يجوزه القراض قال مالك إذا كان لرجل على رجل دين فتاله أن يقرضه عنده قراضا ان ذلك يكره حتى يقفض ماله ثم يقارضه بعد أو يمسك وإنما ذلك ما خافت أن يكون أعتر بماله فهو يريد أن يؤخر ذلك على أن يزيده فيه قال مالك في رجل دفع إلى رجل ما لا فهل كبعده بعده قبل أن يعمل ثم عمل فيه بلد حبارات أن يجعل رأس المال ببية المال بعد الذي هلك منه قبل أن عملته؟ قال مالك لا يكمل قوله ويجبر رأس المال من ربحه ثم يقسز مال ما بقي بعد رأس المال على شرطين من القراب. قال مالك لا يصح القراض لله في العين من الذهب أو الوديق ولا يكون لشيء من العروض والسلع ومن البيوع ما يجوز إلى توافث إلى تباوت أمره وتباحش رده فعمل نبذ ذا لا يكون فيه إلا الرد أبدا ولا يجوز منه قليل ولا كثير ولا يجوز فيه ما يجوز في غيره لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ما يجوز من الشرط بالقراض قال يحيى قال ما لكم في رجل دفع ما رجل مالا كراضا وشرف عليه الا لا تشتري بماله الا سبعة كذا وكذا أو ينهى هو يشتري سبعة منذ قال ما لكم من اشترط على من قرض الا لا يشتري حيوانا او سبعة منذ فلا بأس بذلك ومن اشترط على من قارب أن لا يشتري الا ثلاثا كذا وكذا فإن ذلك مكروه الا أن تكون في التي أمره وأن لا يشتري غيرها كثيرة موجودة لا, تخل... لا تخلب في ولا صيب ولا بأس بذلك قال ما لكم في رجل دفع الى رجل ما لنقراضا واشترط عليه فيها سعى من الربح خالصا دون صاحبه فان ذلك لا يطلح وإن كان جرهما واحدا إلا يشتري طنص الربح لو نصه لصاحبه او ذلكه او ربعه وقل من ذلك أكثر اي رسن شيئا من ذلك قليلا أو ما فإن كل شيء سمى من ذلك حلال وهو قراض المسلمين قال ولكن اشترط أن له من الربح من واحدا بماذا قام خالصا له دون صاحبه وما ذا كان من الربح فهو دينون ما يسير ان ذلك لا يصبح ولا على ذلك قراض المسلمين ما لا يجوز من الشرط في القراض قال يحيى قال ما كل لا ينبغي لصاحب المال ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون العامل ولا ينبغي للعامل ان يشترط لنفسه شيئا من الربح خالصا دون صاحبه ولا يكون من أعلى بيع ولا كراء ولا عمل ولا سلف ولا مرفق يشترطه أحدهما لنفصلون صاحبه إلا أي يؤين أحدهما صاحبه على غير شرط على وجه المعروف إذا صح ذلك منهما ولا ينبغي للمتقارضين أن يشترط على صاحبه زيادة من ذهب ولا فضة ولا طعام ولا شيء من الأشياء يزاده أحدما على صاحبه قال فإن دخل القراض شيء من ذلك صار إيجارة ولا تصلح الإيجارة إلا بشيء ثابت معلوم ولا ينبغي للذي بغيل المال اي اشترط مع اخذه المال ان يكافا ولا يوله ولا يولي من سلته احدا ولا يتولى منها شيئا لنفسه قال فاذا وفر المال وصاحب العبرات المال ثم اكتتم الوفاء على شرطهما فان لم يكن للمال مر عليكم السماء الحديث مع الاكد يمكن بعد المورث المشايخ يصلون ويسمعون وانتم تاكلون وتسمعون نا. فان لم يكن للمال يرث او دخلته مبيعه لم يلحق العامل من ذلك شيء لا منا انفق على نفسه ولا من الوضيعه وذلك على رب المال لماله والقرار جائز على ما ترضى عليه رب المال والعامل من نصف بقيه وثلثه وربعه أو, او اقل من ذلك واكثر قال مالك لا يجوز للذي يأخذ المال كناضاً يشترط أن يعمل به سنين لا ينزع منه قال ولا يطلح صاحب المالي يشترط أنك لا ترد إلى سنين لأجل يسميانه لأن الكناض لا يكون إلى أجل ولكن يدفع رب المال ماله إلى الذي يعمل له فيه فإن بدأ لأحدهما ما يترك ذلك والمال ناض لم يشتري به شيئا تركه فأخذ صاحب المال ماله وإن بدى لرب المال أن يقبله بعد أن يشتري به سنة فليس ذلك له حتى يباع المتاع ويصير عينا فإن بدى للآمل أن يرده وهو عرض لم يكن ذلك له حتى يبيعه فيرده عينا كما أخذه قال مالك ولا يصنع لمن دفع إلى رجل مالا فراظا ان يشترط عليه الزكاة في حصته من الربح خاصة لأن رب المال اشترط ذلك فقد اجترط لنفسه فضلا من الربح ثابتا فيما سكر عنه من حصة الزكاة التي تصيبه من حصته ولا يجوز لرجل أن يشترط على من قاربه أن لا يشتري إلا من فلان لرجل يسميه فذلك غير جائز لأنه يصير له رسولا من أجل ليس, ب... ليس بمعروف <تصفيق> قال مالك برجل يدفع إلى رجل مالا كناطا ويشترط على الذي دفع إليه المال الضمان قال يجل لا يجوز لصاحب المال أن يشترط في ماله غير ما وضع القراض عليه وما مضى من سنة المسلمين فيه فإن فإنما المال على شرط الضمان كان قد زاد في حبه من الربح من أجل موضع الضمان وإنما يقسم ان يردها على ماله له اياه على غير ضمان وإن تلف المال لم على الذي اخذه ضمانا لأن شرط الضمان في القراض باطل قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا اقترابا واشترط عليه أن لا يبتع به إلا نخلا أو دواب لأجل أنه يطلب ثمر النخل أو نسل الدواب ويحبث رقابها قال مالك لا يجوز هذا وليس هذا من سنة المسلمين في الكراب إلا يشتري ذلك ثم يبيعه كما يبيع غيره من السلع قال مالك نباسا يشتريط يا إلى رب المال غلام من يعينه به على أن يقوم معه الغلام في المال إذا لم يعد أن يعينه بالمال لا يعينه بغيره إذا لم يعد ان يعجنه بالمال لا يعجنه في غيره القراض في العروض قال يحيى قال مالك لا ينبغي لأحد أن يقارض أحدا إلا في العين ولا تنبغي المقارضة بالعروض لأن المقارضة بالعروض إنما تكون على أحد وجهين إن أن يقول له صاحب العرض خذ هذا العرض فبيعه فما خرج من ثمنه باشتري به على وجه القراض لا قد اشترط صاحب المال فضلا لنفسه من بيع سلعته وما من معنى ويقول اشتري هذا فإذا فرغت فبدأ لي مثل عرضي الذي دفعت إليك فإن فضل شيء فهو بيني وبينك ولعل صاحب العرض يجبعه إلى العامل في زمن وفيه نافق كثير الثمن ثم يرده العامل حين يرد هو وقد رخص فيشتريه بثلث ثمنية وقل من ذلك فيكون العامل قد رضيحني الظمان لقص من ثمن العرض في حصته من الرمح أو يأخذ العرض في زمان ثمنه به قليل فيعمل فيه حتى يكثر المال في يديه ثم يغلو ذلك العرض ويرتبع ثمنه حين يرده ويشتريه بكل ما في يديه فيذهب عمله وعلاجه باطلا فهذا غرر لا يصنح فإن جهل ذلك حتى يمضي نظر إلى قدر أجل الذي دفع إليه القراض في بعيه علاجه فيعطاه ثم يكون المال قراضا من يوم نظى واجتماع عينا ويرد إلى قراض مثله الكراء في القراض قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مال انكرارا فاشترى به مساعة فحمله إلى بلد استجارة فبار عليه وخاف النقصان ان باعه فتكرى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان فاغترى قل كراء أصل المال كله قال مالك ان كان فيما باع وفاء الانكرار فسبيله ذلك وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل ولم يكن على رب المال منه شيء نستبع من به وذلك أن رب المال إنما أمره بالتجارة مالي وليس للمقاردة يتبعه بما سوى ذلك من المال فلو كان ذلك يتبع به رب المال لكان ذلك دينا عليه من غير المال الذي قارضه فيه فليس للمقارب ان يحمل ذلك على رب المال التعدي في القرابه قال يحيى قال مالك في رجل دفع الى رجل مالا انقرابا فعمل فيه فى ربيحة ثم اشترى من ربح المال او من جملة نجالة انفوطها فحمل اسمن ثم نقص المال قال مالك إن كان لهما لنخلص قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على الكناضي الأول وإن لم نكن له وفاء بيعة الجارية حتى يجبر المال من ثمنها قال مالك برجل ان دفع إلى مجر مالا قراضا فتحنده فاشترى به سلعة في ثمنها من عنده قال مالك صاحب المال للخيارين بيع بيعت السلعة وربح او او لم تبع إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها وقضاهما أسلبوا بها وإن كان المكارض جريكا له بحظته من الثمن في النماء والنقصان بحسب إحتار ما زاد العامل فيها من عنده قال مالك في رجل أخذ من رجل مالا ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل به فقراضا في من غير ذن إنه ضامن للمال ان قصف عليه النقصان وإردح لصاحب المال شرطه من الرب ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال قال مالك في رجل عنده فتسلف لما في يديه من ما لم فابتع به العدلين لنفته قال مالك اضربح فالربح على شرطه ما في القراض وإن قصد هو ضامن للنقصان قال مالك في رجل انتفع إلى رجل مالا قراضا فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالا واشترى به سلعة لنفته إن صاحب المال بالخيار إن شاء شرته في سلعة على قراضها وإن شاء خلى بينه وبينها وأخذ منه رأس المال كله وكذلك يفعل بكل من تعدى ما يجوز من النفقة في الكراب قال يحيا قال مالك في رجل دفع إلى رجل مال قرابا إنه إذا كان المال كثيرا يحمل النفقة بيد أشخض به العامل بإن له أن يأكل منه ويكتزي بالمعروف من قدر المال ويستاجر من المال إذا كان كثيرا لا يقوى عليه بعض من يكفيه بعض مؤنته ومن الأعمال أعمال لا يعملها الذي يأخذ المال وليس مثله يعملها من ذلك تقاضي الدين ونقل المتاع وشده وأشباه ذلك فلا هو أن يستاجر من المال من يكفي ذلك وليس بالمقارنين يستنفق من المال ولا يكتز منه ما كان مقيما بياله انما يجوز له النفقة إذا شخص من المال وكان المال يحمل النفقة ما إن كان إنما يستجر في المال في البلد الذي هو به مقيم فلا نفقة له من المال ولا كثوا قال مالك في رجل نفع الى رجل مال فخرج به وبمال نفسه قال يجعل النفقة من الكراض ومن ماله وعلى قدر حصص المال ما لا يجوز من النفقة في قال يحيى قال ما في رجل معه ما تنقراض فهو منه ويكتفي انه لا يهب منه شيئا ولا يحطى من سائلا ولا غيره ولا يكافئ به أحدا فأما إن سمعه هو قوم فجاءه بطعام وجاءه وبطعام فأرجو أن يكون ذلك واسع ندالا يتعمد يتبضل عليهم فإذا تعمد ذلك أو ما يشبهه بغير النصاح المال فعليه ان يتحلل ذلك من رب المال فإن حل له ذلك بلا بأس به وإن أن يحل له فعليه بمثل ذلك سمه كان ذلك أن مكافاه الدين في القراب قال يحيى قال مع لفل الامر مجتمع عليه عندنا في رجل دفع الى رجل مالا قرابا فاشترى به في العدد ثم باعت في العدد دين المال ثم هلك الذي اخذ المال قبل ان يقبض المال علينا را دورته ان يكن ذلك الناس فهم على شرط قديم من الربح فذلك لهم اذا كانوا منا على ذلك من كان وان يقبلوه وخلوا بين الراحل المال وبينه لم يكلفوا ان يقتضوه ولا شيء عليهم ولا شيء لهم الا اسلموا الى رب المال فاين قد فلهم فيه من الشرط والنفقه مثل ما كان لابيهم بذلك هم فيه مدينه هذه فان لم يكونوا منا على المال فان لهم من يسو بامين ذلك المال فلكما جميع المال وجميع الربح كانوا بذلك بمنزل في ذلك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مال قراباً على أنه يعمل فيه وما بعده من دين أو من الله إن ذلك لازم له وإن باع دين فقد ضمنه البطاعة في القراب قال يحيى قال مالك في رجل دفع إلى رجل مال قراباً وسلف من صاحب المال سلباً وسلف من صاحب المال سلباً أو أفضى معه صاحب المال بطاعة بيعها له أو بدنير يشتري له بها سلعة قال مالك إن كان صاحب المال إنما أفضى معه وهو يعلم أنه لو لم يكن له مال أنه لو لم يكن ماله عنده ثم سأله مثل ذلك ما عليه لإخاء بينهما أو لياسرت مهنة ذلك عليه ولو بعد ذلك عليه لم يزعم ماله من أو كان العامل إن مسكته من صاحب المال أو حمل له من وهو يعلم أنه لو لم يكن عنده ماله فعل له لو لم يكن عنده ماله فعلده مثل ذلك ولو أباد ذلك عليه لم يرد عليه ماله. فإذا صح ذلك منهما جميعا وكان ذلك منهما على وجه المعروف ولم يكن شرطا في اصل القراط فذلك جائز لا باس به وان دخل ذلك شرط او كيف ان يكون انما صنع ذلك العامل لصاحب المال ليقر ماله بيديه او انما صنع ذلك صاحب المال لان يمسك العامل ماله ولا يرده علينا ذلك لا يجوز في القراط وهو, وهو مما ينهى عنه اهل العلم السله بالقراط قال يحيى قال مالك في رجلنا تسلف رجل, رجل المال ثم ساله الذي تسلف المال ان يقراه عنده قرابا قال مالك لا يحب ذلك حتى يكبر ماله منه ثم يدبعه إليه إقراضا إن ويمسكه قال مالك برجل دفع إلى رجل مالك إرانا فأخبره أنه قد شما عنده وسأله وأن يكتبه عليه ثلاثا قال لا يحب ذلك حتى يكبر منه ماله ثم يسلفوا إياه إن شاءه ويمسكه فإنما ذلك مخافة أن يكون قذلك صديبا ويحب أن يؤخره عنه على أي دينه فيما لك ظنه فذلك مكروه ولا يدود ولا يصلح المحاسبة بالقراض قال يحيا قال مالك قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالا كناظن فعل فيه فربح فرادا يأخذ حصته من الربح وصاحب المال غائب قال لا ينبغي له أن يأخذ من وجه أن الربح رث صاحب المال وإن خرج أم فهو له ضامن حتى يحتذى مع المال إذا اقتسماه حتى يحتذى مع المال إذا اقتسماه قال مالك لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبوا دبا والمال غائب عنهما حتى يحضر المال فيستوى صاحب المال رث ماله ثم يقتدى الربح على شرطهما قال مالك برجل أخذ مادا فراضا فاشترى به سلعة وقد كان عليه دين وطلبه غرمائه فادرسوه ببلد غائب عن صاحب المال وبيديه عرض مربح بين صدره فأرادوا ان يباع لهم العرض فيأخذوا حصده من الربح قال لا يأخذ من الربح الكراضي حتى يحضر صاحب المال فيأخذ ماله ثم يقتسمان الربح على شرط ما قال مالك برجل دمع إلى رجل مادا فراضا فتجر في بربي من عزل راس المال وقسم الرب حفاغة حفاغة وقرها حفاغة صاحب المال بالمال لحضرة شهداء أشهدهم على ذلك قال لا تجوزوا قسمة الرحي إلا بحضرة صاحب المال وإن كان أخذ شيئاً رده حتى يسوي صاحب المال رأس ماله ثم يكتسما ما بقي بينهما على شرطهما قال مالك في رجل دفع إلى رجل مال اقربا فعمل في بجاء فقال له هذه حصة من الرحي وقد أخذوا لنفس مثله ورأس مالك ورأس مالك وافر عندي قال مالك لا يحب ذلك حتى يحصل المال كله ويحاسبه حتى يحصل رأس المال ويعلم أنه وافر ويصل إليه ثم يقتسمان الربح بينهما على شرطهما ثم يرد إليهما لا إن شاءه يحبثه وإنما يجب حضور النار مخافة أن يكون العامل كذلك صبيبا ويحب أن لا يزعى منهما يكره في يده جامع ما جاء في الكراضي قال يحيى قال مالك في رجل رجل فبساعده سبعة عدم قال له صاحب المال بيعه وقال الذي أخذ المال لا أرى وجهبي عند اختلفه بذلك قال لا ينظر إلى قول واحد منهما ويسأل عن ذلك أهل المعرفة والبصر بتلك الثلعة فإن رأى وجهبي عند بيعه عليهم وإن رأى وجه انتظار الانفرر بها قال مالك لرجل نخذ من الرجلين مالا فعمل فيه ثم سأله صاحب المال عن مالي فطاله عند وافر لم ياخذه به طال قد هلك عندي منه كذا وكذا مال نسميه وانما قلت لك ذلك لكي ادركه عندي قال لا ينفع من بعد اقراره انه عنده ويؤخذ اقراره على نفسه الا ياتي على هذا ذلك المال بامر يعرف به قوله بان لم ياتي بامر معروف منه خذ الاقرار ولم يبداه انكاره قال وكذلك ايضا لو قال ربح مما لكذا وكذا تالف وقلنا رعييت بنا اليه ما له وربح قال انا راحفين شيء وما قلت ذلك الا إِلَّا في يدي فذلك لا ينفع ويؤخذ بما اقر به الا ان ياتي من يعرفه قوله وصدقه بلا يلزم ذلك قال مالكم زي ما جن دفع الى رجل ما لك العامل على ان لي قال مالك القود قود العامر وعليه بذلك اليمين إذا كان ما قال يشبه قراض مثله وكان ذلك نحو مما يتقارض عليه الناس وإن جاء بأمر يستنكر وليس على مثله يتقارض الناس ولم يصدق ورد إلى قراض مثله قال مالك برجل نعطى من مئة دينار قراضا فاشترى بها سلعة ثم ذهبا ليدفع إلى رب سلعة المئة بينار فوجدها قد سرقت فقعد رب المال بعش سلعة فإن كان بها فضل كان لي وإن كان بها نقصان كان عليك لأنك أنت ضيعت وقال المقارض بل عليك وفاء حق إن هذا إنما اشتريتها بمالك الذي أعبيتني قال مالك يلزم العامل المشتري أداء ثمنها إلى البائع ويقال لصاحب المال القراض شئت باد المئة دينار إلى المقارض والسلعة بينكما وتكون القراضا على ما كانت عليه المئة الأولى وإنشئت فبرأة من السلعة إذا دفع المئة دينار إلى العامل كانت قراضا على سنة القراض على سنة القراض الأول وإنما كانت السلعة للعامل وكان عليه ثمنه قال ما لكم في المتقارضين إذا سفى صلاف بقية يد العامل من المتاعي الذي يعمل فيه خلق القرى خلق الكربة أو خلق الدوبي أو ما أشبه ذلك قال مالك كل شيء من ذلك كان تابعا لا خطب له فهو للعامل ولم أسمى أحد نفسه ذلك وإنما يرد من ذلك الشيء الذي له ثمن وإن كان شيئا له اسم مثل الدابة أو الجمل أو الشادكونة أو أسباح ذلك مما له ثمن فإني أرى يرد ما بقي عنده من آداء إلا أن يتحلل صاحبه من ذلك بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقات مدا في المساقات حدثني اخضر الخراد بتمامي وبه كمل الجزء الثالث من المؤت من تجزئه اربع اجزاء من المصاحف الجزء الرابع من المؤت والاخير نعم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المساقات مدا في المساقات حدثني يحيى انالك عن ابن شهاب عن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اليهود خيبر يوم فتح خيبر اقركم ما اقركم الله عز وجل على ان الثمر بيننا وبينكم قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحه فيخرص بينه وبينهم ثم يقول انشئتم بلكم وينشئتم بلي فكانوا ياخذونه وحدثني مالك عن ابن شاب عن سليمان بن اسعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله بن رواحه الى خيبر فيخرص بينه وبين يهود خيبر قالوا فجمعوا له حليا من حدي نسائهم فقالوا هذا لك وخفف عنها وتجاوز في القتل فقال عبد الله بن رواحه يا عشر يهود والله إنكم لمن بغض خلق الله إلي ذاك على أن أحيف عليكم فأما ما من الرشود فإنها سح وإنا وإن لا نأكلها فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض قال مالك اذا ساكر رجل النخل وفيها الزياض فما ازرع الرجل الداخل في البياض فهو له قال وإن اشترط فاشق الارض انه يزرع بالبياض البياض للنخل لا يطرح لان الرجل الداخل في المال يثني لرب المال الارض فذلك زيادة ازادها عليه قال وإن اشترط الزرع بينهما فلا بأس ذلك إذا كانت المنات كلها على الداخل في البدر والسك والعلاج كله بين اشترط الداخل في المال على ربنا لأن البدر عليه بين ذلك غير جاهد لأنه قد اشترط على رب المال زيادة نزادها عليه وإنما تكون المساقات على أن الداخل بالمال المأمونة كلها والنفق ولا يكون على رب المال منها شيء فهذا وجه المساقات المعروف قال في العين تكون بين الرجلين فينقطع ماءها فيريد أحد ما أن يعمل في العين ويقول الآخر لآجل ما أعمل به إنه يقال الذي يريد أن يعمل في العين اعمل وأنفق ويكون لك الماء كله تسقي به حتى يأتي صاحبك بنصمان فكذب إذا جاء بنصمان فكذب أخذ, أخذ حصته من الماء قالوا إنما أعطي الأول لا له لأنه أنفق ولو لم يدرك شيئا بعمله لم يعلق الآخر من النفقه شيء قال مالك وإذا كانت النفقه كلها والمونة على رب المال ولم يكن على الداخل في المال شيء إلا أنه يعمل بيده إنما هو جائر ببعض ثمر فإن ذلك لا يصح لأنه لا يدري كم إجارةه إذا لم يذم له شيئا يعرفه ويعمل عليه لا يدري ييقن ذلك أم يظن قال ما وكل مقارض ومشاك فلا ينبغي له أن من المال ولا من النخل فإن دون صاحبه وذلك أنه يصير جائرا لذلك يقول ساكن فعلى أن تعمل لي في كذا وكذا نخلتنا تسقيها وتسقيها فأقارضك ذي كذا وكذا من الماء على أن تعمل لي لأشرة الزناير ليست مما أقارضك عليه فإن ذلك لا ينبغي ولا يصل فذلك الأمر عندنا قال مالك والسنة بالمساكات التي يجوز لرب هي يشترضها على المساك منها شد الحبار وخم العين وسل الشرب وإباء, وإباء النخل وقطع الجريد وجد السمر هذا وأشباه على أن للمساك شطر السمر أو أقل من ذلك أكثر إذا ترى ضيا عليه غير أن صاحب الأصل لا يشترط غفلاء عمل جليل يحذر والعامل فيها من ذئر يحتفرها وعين يرفع رأسها وغراس غراس يغرز فيها يأتي بأصل ذلك من عنده أو ضغيرة يبنيها تعظم فيها لفقط إنما ذلك بمزنة يقول رب الحائط لرجل من الناس ابن لها هنا بيتا أو احفر لي ذئرا او اجر لي عينا أو اعمل لي عملا من اصن ذمر الحائط هذا قبل ان يطيب السمر الحائط ويحل بيع فهذا بيع السمر قبل ان يبدو صلاحه وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حتى يبدو صلاحها. قال مالك الزماء إلى طاب الثمر وبدأ صلاح محل بيعه ثم قال رجل رجل يعمل لي بعض هذه الأعمال لعمل يسميه له بنصف ثمر حائطه هذا فلا بأس من ذلك وإنما أستاجره بشيء معروف معلوم قد رآه ورضيه قال فهما المتاقات بينه ان لم يكن للحائط ثمر أو كلا ثمره فليس له إلا ذلك وان الأجير لا يستجر الا بشئ مسمى لا تجوز الإجارة إلا بذلك وإنما الإجارة بيع من البيوع إنما يشتري منه عماله ولا يصرح ذلك إذا دخله الغرر لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر قال مالكني والمساقات عندنا تكون كل أو أو أو أو أو أو ما ذلك إن جاهز ولا به على أن لرب المال نصف من ذلك أو ثلوته أو, أو من ذلك أو أقل قال مالكن والمساقات وإيران تجوز في الزرع اذا خرج واستقل فأجد راحبه عن وعمله وعلاجه المساقات بذلك ايضا جائزة قال مالك لا تطرح المساقات بشيء من الاصول مما تحد به المساقات اذا كان به تمر قد طاب و صلاحه حل بيعه وانما ينبغي يساق من العام المقرض وإنما المساقات مساقات ما حل بيعه من الثمار الاجاره لانه انما ساق صاحب الاصل قد بدا صلاحه على ان يكفيه اياه و يجده له بمنزله الدنازير يعطيه اياه وليس ذلك بالمساقات إنما المساقات ما بين أي جن النخل إلى أن يطيل السمر ويحل بيعه قال مالك المساقات سمرا في أصل قبل أن يبدو الصلاح ويحل بيعه وتلك المساقات بعينها جائزة قال مالك ولا ينبغي أن تساق الأرض بيضاء وذلك أنه يحل لصاحبها كراء وأبد الأمير والدراهيم وما أشبه ذلك من الأسمان المعدومة قال فأمر الرجل الذي يعطي أرضه البيضاء بثلوثي أو الربع مما يخرج من هذا ذلك ما يدخله الغرور لان الزرع يكن مره ويكثر مره وربما هلك راسه يكون صاحب الارض قد ترك شراء معدوما يصلح له ان يكري ارضه به واخذ عمرا غلرا لا يدري ايتم ام لا فهذا مكروه وإنما مثل ذلك مثل رجل استاجر اجيرا لسببه شيء معدوم ثم قال الذي ساجر الاجير هل لك ان اعطيك عشرا اربح بسببه هذا اجاره لك فهذا لا يحل ولا ينبغي قال مالك ولا ينبغي لرجل أي واجر نفسه ولا أرضه ولا سدينة أولها بشيء معدوم لا يدون إلى غيره قال مالك وإنما فرق بين المساقات النخل والأرض البيضاء أن صاحب النقل لا جرد ولا يديع سمرها حتى يبدو صلاحه وصاحب الأرض يكريها وهي أرض بيضاء ولا شيء فيها قال مالك والأمر عندنا في النخل أيضا أنها تساقل سنين الثلاث والأربع ويقل من ذلك وأسترقال وذلك الذي سمعت وكل شيء مثل ذلك من الأصول بمنزلة النخل يجود فيه لمن من السنين مثل ما يجود من نخل قال مالك من المساقي إنه لا يأخذ من صاحبه الذي ساقاه شيئا من ذهب ولا وَلَا يزداده ولا طعام ولا شيئا من الأشياء لا يصبح ذلك ولا ينبغي يأخذ المساقي من رب الحائط جاء يزيده هي من ذهب ولا ورق ولا طعام ولا شيئا من الأشياء والزيادة بما بينهما لا تصلح قال مالك والمقادر أيضا بهذه المنزلة لا يصلح إذا دخلت الديادة في المساقات أو المقاربة صارت جارة وما دخلته الإجارة فإنه لا يصلح ولا يمضي أن تطع الإجارة بأمر الغرر لا يدري أم لا يكون أو يقن أو يكثر قال مالك في الرجل الساق الرجل الأرض النخل والكرم أو ما أشبه ذلك من الأصول فتكون فيها الأرض البيضاء قال مالك إذا كان البيض سبعا للأصف وكان الأصف أعظم من ذلك وأفتروا بلا بس بمساقاتي وذلك أن يكون النخل ثلثين أو أكثر ويكون البياض ثلثه او اقل من ذلك وذلك ان البياض حينئذ تبع للاصل واذا كانت الارض البيضاء فيها بها نقل او كرم او ما يشبه ذلك من الاصول فكان الاصل ثلثه او اقل والبياض ثلثين او استبداد في ذلك الكراهه وحرمت به المساقات وذلك ان من امر الناس ان يثابوا الاصغر وفيه البياض فتكرى الارض وفيها الشيء اليسير من الاصل او يباع المصحف او السيء وفيها الحذيه من الورق للورق او القلادة او الخاتم وفيهما الفصوص والذهب بالدنانير ولم تزل هذه البيوع جائزة من تبايعها الناس ويبتعونها ولم يأتي ذلك شيء موصوف موقوف عليه إذ هو بلغه كان حراما او قطر عنه كان حلالا والأمر في ذلك عندنا الذي عمل به الناس وأجازه بينهم أنه إذا كان شيء من ذلك الورق أو الذهب تبع لما هو فيه جاز بيعه وذلك أن يكون النظر والمصحف والبصوص قيمته الثلثانية قيمتها قيمة او وأوافل الشرط في الرفيق في المساقات قال يحيى قال ما بسمه إن احسن ما تمع في عمال الرفيق في المساقات يشترطهم المساق على صاحب الأرض إنه لا بأس بذلك لأنهم عمال المال فهم بمزلة المازلة نفعت بهم للدخل إلا إن أنه تخف عنه بهم الرؤونة وإن لم يكنوا في النال اشتدت مؤونته وإنما ذلك بمنزلة المساقات في العين والنضح ولن تجد احد النساق في ارضين سواء في الاصل والمنفات إحداهما بعين واثنة غزيرة والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مونة العين وشدة مونة النضح قال وعلى ذلك الامر عندنا قال والواسنة الثابت ماؤها التي لا تغروا لا تنقطع قال مالك وليس للمساق أن يعمل بعمال المال في غيره ولا ان يشترط مالك على الذي ساقاه قال مالك ولا يجوز للذي ساقاه يشترض على رب يعمل به في الحائط حين ساقاه قال مالك ولا ينبغل رب المال أن على الذي لقل في ماله لمساقات أن يأخذ من المال أحدا يخرجه من المال فإنما مساقات المال على حال الذي هو عليه قال لي كان صاحب المال يريد أن يخرج من رفيقي المال أحدا مخيم بل يخرجه يريد أن يدخل به أحدا فليفعل ذلك قبل المساقات ثم يستقل بعد ذلك إن شاء قال ومن مات من الرفيقي أو غاب أو مرض على رب المال أن يخلظه بثل الله الرحمن الرحيم كتاب كراء الأرض كتاب قراء الأرض ما جاء في قراء الأرض حدثنا يحيى عن مالك بيعتبنى بيعتبنى بيعتبنى بيعتبنى عن ربيعة بن أبي عز الرحمن عن حنظلة بن قيس سورة عراف بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قراء المدارع قال حنظلة قراء عراف بن خديج رضي الله تعالى عنه له ثلاثة أحاديث رده رسول الله يوم قدر ولكن حذر يوم أحد أصابه نبل فنزع فانكسر بقية النصل في رجله أو في يده الله أعلم حتى إلى خلافة عبد الملك بن مروان فانفجرت فمات منها سنة 74 وله ثلاثة حديث في المنطة قال حنبلة فازهل رافع بن خديد من ذهب والولك فقال أما بالذهب والورق فلا باس به وحد مالك عن ابن انه قال سهل سعيد من المسيب عن كراء الارض الذهب والبارك فقال لا بأس به وحدثني مالك عن النجاب أنه ثالثا بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع فقال لا بأس الذهبي بالذهب والبارك قال ابن شاب فقلت له أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع من خديد فقال أكثر رافع لو كانت لمزرعة أكريتها وحدثني مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف فكار ارضا فلم تزل يده بكراه حتى ما قال ابنه فما كنت اراها إلا, الا لنا من طول ما في يدي حتى ذكرها لنا عنده عند موته لامرنا بقضائه شيئا كان عليه من كراي ذهب او فرق مالك عن الجامع بن كان يكري ارضه بالذهب والفرق وسئل مالك عباد ان اكرم مزرعته بمائه صاع من تمر او مما يخرج منها من الحنظه او من غير ما يخرج منها ذكرها ذلك بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الشبعه لا تقع في الشبعة حدثنا يهياء مالك عن ابن شهاب عن سعيد من المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بالشبعة فيما لم يقسم بين شركاء فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شبعة فيه قال مالك على ذلك السنه التي اختلاف فيها عندنا قال مالك إنه بلغه ان من ابن المسيب سئل عن هل فيها من سنة فقال نعم الشبعة في الدور والأراضي ولا تكون إلا بين الشركاء وحدثني مالك أن أبو لقى عن سليمان بن يسار مثل ذلك قال محدث في راجل اشتراشق أن معكم في أرض حيوان عبد واليدة أو, أو ما أشبه ذلك من العروض رجع الشريك يأخذ بالجعد بعد ذلك أودد العبد أو الوليدة قد هذا ولا يعلم أحد قدر قيمتها فيقول المشترك قيمة العبد أو الوليدة دينار ويقول صاحب الجعد الشريك فالقيمتها خمسون دينارا قال مالك يحلف المشتري أن قيمة مشفر به مئة دينار ثم أن يأخذ صاحب الشبعة أخذ أو يترف إلا أن يثير الشفيع ببينة أن قيمة العبد أو الوليده دون ما قال المشتري قال مالك انه وهب شكص في دار الأورض المشتركة فيها ثابه الموهوب له بها نبدا أو العرض فإن الشركاء يأخذونها ان شاء ويدفعون إلى الموهوب له قيمة موهوب ثم ثوبته دنانير رود دراهم قال مالك ممنوع ذهبه في دار او ارض مشتركه فلم يثبت منها ولم يطلبها اذا اراد الشريك ان ياخذها بقيمتها فليس ذلك له ما لم يثبت عليها فان خذيت فهو للشفيع بقيمه الثوابت قال مالك في رجل اشترى شكرا لأرض مشتركة بثمن إلى أجل فأراد الشريك أن يأخذها بشفعة قال مالك إن كان مليا فلو شفعة بذلك الثمن إلى ذلك الأجل وإن كان مأخوفا لا يؤدي الثمن إلى ذلك الأجل فإذا جاءهم بحمير مليئ ثقت مثل الذي اشترى منه شكرا بالأرض المشتركة لذلك لا قال مالك لا تدعوا شفعة الغائب غيبته وإن طالت غيبة وليس ذلك عندنا حد النقاع عليه الشفعة قال مالك في رجل يورث الأرض نسرا من ولده ثم يولد لأحد النفل ثم يهدك الأب فيبيع أحد ولد المجيث حقه في تلك الأرض فإن أخل بائع حق بشبعده من عمومة شركاء أبيه قال مالك وهذا الأمر عندنا قال مالك الشبعد بين الشركاء على قدر حصابهم يأخذ كل من منهم بقدر نصيبه إن كان قليلا فقليلا وإن كان كثيرا فبقدره وذلك إذا تشاحوا فيها قال مالكم بأن أن يشتري رجل من رجل من شركائي حقا فيقول أحد شركائي أنا أخذ من الشبعد بقدر حصاتي ويقول المشتري إن شيتان تأخذ الشبعد كلها أسلمتها إليك وإن شيتان تدع فدع فإن المشتري إذا خيره في هذا وأسلمه إليه بليس لشفيعي إلا يأخذ الشبعد كلها أو يسلمها إليه بإن قد عثوا حق لها وإلا فلا شيء له فيها قال مالكم في الرجل يشتري الأرض فيعمرها بالأصل بضعة زيء يضعه فيها فيعمرها بالأصل يضعه فيها والدير يحفرها ثم يأتي رجل فيدرك فيها حقا فيريد أن يأخذها بالشبعة انه لا شبعة لو فيها إلا يعطيه قيمه ما عمر فإن أعطاه قيمة ما عمر كان حقا بشبعته وإلا فلا حق لو فيها قال مالك من بأحصده من أرض أو دار مشتركة فلما علم أن الصاحب الشبعة ليأخذوا من شبعة اشتقال المشتري قال ليس ذلك له والشفيع أحق بها في الثمن الذي كان باعها به قال ما لكم من اشترى شقصا في دار نوارد وحيوان بعروفا في صدقة واحدة فطلب الشريع شبعته في الدار أو الأرض فقال المشتري خذ ما جميع جميعا فإني إنما اشتريته جميعا قال ما لكم من يأخذوا شبع شبعته في الدار أو الأرض في حصتها من ذلك الثمن يقام كل شيء اشتراه على حدته على الثمن الذي اشتراه له ثم يأخذ شريع شفعته بالذي يصيبها من القيمة من راس الثمن ولا يأخذ من الحيوان والعروض كيان الله يشاء ذلك قال مالك نون داع من أرض مشتركة وسلم بعض من له فيها الشفعة البائع وآبا بعضهم الله يأخذ بشفعته إنما نابا يسلم يأخذ بشفعته كله وليس له أن يأخذ بقدر حقه ويتم ما بقي قال مالك نون داع شركاء في دار واحدة وباحد حصته غيب كلهم رجل إلا رجلا فعرض على الحاضر يأخذ ياخذ أو او يترك فقال انا اخذ بحطتي واترك حطه فجرى حتى يقدم بينا ياخذ ذلك فان ترك واخذ جميع الشعباء فاين تركوا خاتم ثاني عاشوا قال مالك ليس له الا ياخذ ذلك كله وهو يترك فان جه تركوا اخذوا منه او تركوا ان شاءوا هذا عليه فلم يكملوا بلا ارا له شفع ما لاك عميش قال يحيى قال مالك عن محمد بن عمارة عن ابي بكر بن حذين ان عثمان بن عفان قال اذا وقعت الحدود في الارض فلا لي ولا شعبة في ولا في النخل قال مالك على هذا الامر عندنا قال مالكم لا شبعة في طريق صلح القسم فيها أو لم يصلح قال مالكم الأمر عندنا أنه لا شبعة في عرض تداري صلح القسم فيها أو لم يصلح قال في رجل اشتراسة من أرض مشتركة على أن ذوي الخيار فأراد شركاء البايع أن ماذا مباع من بشبعة طريق أن يختار المشتري إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويتبت له البيع فإذا وجب له البيع فلهم الشبعة قال مالك في اضغط ليشتري أرضا فتمنقصوا في يديه حين دبيع في رجل في يدرك فيها حقا بفراس إن له شبعة إذا فتحقه وإن غلت الارض من غله وأن ما غلت الأرض من غلت ما هي للمشتر الأول إلى يوم يثبت حق الاخر لانه كان قد ومنها لو هلك ما كان فيها من غراس او ذهب به إسير قال فإن طال الزمال أو هلك الشهود أو مات البايع المشتريهما حيان فنزي أصل البيع والاشتراه لطول الزمال فإن الشمعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له فإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة العهد وقربه فأنه يرى أن البايع غير ثمن واخباه ليقبع بذلك حق صاحب شمعة قومة الأرض على قدر ما يرى أنه ثمن وفيصل ثمنها إلى ذلك ثم ينظر إلى ما زاد في الأرض من بناء أو غراس أو فيكون على ما يكون عليه من ابتاثر وبثمن معدوم ثم بنى فيها غراس فيها أو غرس ثم أخذ صاحب الشفعة بعد ذلك قال مالك والشفعة ذابتة من مال الميت كما هي في مال الحي فإن خذي أهل الميت أي أنكذر مال الميت قسموه ثم باعوه وليس عليه به قال مالك ولا شبعة عندنا في عبد ولا وليد ولا بعير ولا بكرة ولا شاة ولا فيجه من الحيوان ولا في ذوب ولا فيدير ليس لها بيض إنما شعاد بما يصرف أنه ينقسم وتقع فيه الحدود من الأرض فأما ما لا يصرف به القسم ولا شبعة فيه قال مالك ومن اشترى أرضا فيها شبعة لناس حضور قل يرفعهم إلى السلطان فإما يستحق وإما يسلم له السلطان فإن تركهم فلم يرفعهم يرفع إلى السلطان وقد علموا باشراء فتركوا ذلك حتى طال زمانه ثم جاءوا يطلبون شبعدهم فلا أرى ذلك لهم بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب الأقضية الترغيب في القضاء بالحق حدثنا يحيى عن مالك عن هشام العروس عن زينب بنت بن سلمت عن ام زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر فإنكم تتصمون إليه فعل بعضكم ان يكون ألحن بحجته من بعض أفضل له على نحن ما أسمع منه فإنما قضيت له بشيء من حق اخي فلا ياخذن منه شيئا فإنما أفطع له كبعة من النار حدثني ما لكون عن يحجب لسعيد عزعيد بن المسيب أن عمر الخطاب اختصم اليه مسلم رأى يهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي فقضاله فقال له اليهودي والله لك قضيت بالحق فضربه عمر بالدره ثم قالوا ما يدرك فقال اليهودين إنا نجد أنه ليس قابل يغني بالحق إلا كان عن يمينه ما لكون عن جماره ما لكون يسددانه ويوفق عليه للحق ما دام مع الحق فإذا ترك الحق عرج وترك شتنين وردا على القاضي قال المسلمين فقال اشترئك بقرة فتبعه الفل الفلو هذا كان تربى مع البقرة مع المراحة البقرين شواء قال اشتريت هذا وهذا قال لا ما اشتري قال هذا ابنها يا اخي شكوا الى القاضي والقاضي لما سمع قال اني حائض قال ها اي حيد الرجل قال اذا كان البكر ثالث القلب والقاضي حيط نعم <تصفيق> هذا ليس تعمل في القضاء بل هي في كتاب القضاء ذَحِروا القِصَةَ هذا يكون القاضي عادلاً نعم حنكتنا <تصفيق> الشهادات وحدثني أحجار عمالك أن عبد الله بن أبي كثير بن محمد بن عمري بن حزم عن أبيه عن عبد الله بن, بن, بن عمري بن, عن عن بن, عمر بن عثمان عن أبيه عن رات عن زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا يخبركم بخير شوداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها ويخبر بشهادته قبل أن يسألها فحدثني مالك عن ربيعة ابن عبد الرحمن أنه قال قد معدى عمر بن الخطاب رجل من أهل العراق فقال لقد جيتك لامر ما له رأس ولا ذنب فقال عمر ما هو قال شهادات الزور ظهرت بأرضنا فقال عمر أو كان ذلك قال نعم فقال عمر والله لا يؤثر رجل في بغير العدول. فحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال لا تجوز شهادة خصم ولا ظنيم القضاء في شهادة المحدود في شهادة المحدود قال يحيى عن مالك أنه بلغه عن سليمان بن يسار ويهي أنهم تهينوا عن رجل الحد أتجوجوا شهادته وقالوا عن إذا ظهرت منه التوبة وحدث مالك أنه سمع بن شهاب يسار عن ذلك فقال مثلما قال سليمان بن يسار قال مالك وذعلك الأمر عندنا وذلك يقول الله سبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فاجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا فأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن الله غفور رحيم قال ما لكم بالعمر الذي لاختلاف به عندنا أن الذي يجلد الحس ثم تاب وصبح سجوت شهادته وحب ما سمعت لي ذلك القضاء باليمين والشاهد قال يحلى قال مالك عج عمر بن محمد عنديه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء باليمين مع الشاهد وعن مالك عندي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب وهو عامل على الكوبة في أن يقضي باليمين مع الشاهد وحدث لمالك أنه بلغه أن أبا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن أساف سعي الله ليقضوا باليمين مع الشاهد وقال لا نعم قال مالك مضج سنقضي القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهدي ويستحق حقه فإنك لو أبا يحلف أحلف المطلوب من إن حلفتك بعنه ذلك الحق وإن أبا يحلف ذبت عليه الحق للصاحبه قال مالك عينما يكون ذلك مال خاصة ولا يقعد ذلك بشيء من الحدود ولا في نكاح ولا في طلاق ولا في عساقة ولا في سرقه ولا في ذرية فإن قال قائلا فإن العساقة من الاموال فقد أخضى ليس ذلك على ما قال ولو كان ذلك على ما قال لحلف العبد مع شاهده إذا جاء بشاهد أن سيده أعتقى وأن العبد إذا جاء بشاهد على ما دم من الاموال اجزاعه حلفا مع شاهده حقه كما يحلف الحر قال مالك فالسنه عندنا أن العبد اذا جاء بشاهد على عتاقته عس... على استحلف سيده ما عتقه وبطل ذلك عنه قال مالك وكذلك السنه عندنا ايضا في الطلاق اذا جاءت المراه بشاهد ان زوجها طلقها احلف زوجها ما طلقها فاذا حلف لم يقع عليه الطلاق قال مالك فالعتاقه والعتاقه عندنا بالشاهد الواحد واحدة إنما يكون اليمين على زوج المراه وعلى سيد العبد وإنما العتاقه حد من الحدود لا تجلس فيها شهاده النساء لأنه اذا عزق العبد ثبتت حرمته ووقعت له الحدود ووقعت عليه وان زنا وقد احسن الرجم وإن قتل العبد قتل به وثبت له الميراث بينه وبين من يوارثه فإن احتج محتج فقال له أن رجل نعزق عبده وجاء رجل يطلب سيد العبد بدين له عليه فشهد له على حقه ذلك رجل وامرأة فإن ذلك يثبت الحق على سيد العبد حتى ترد به عتاقته إذا لم يكن لسيد العبد مال غير العبد يريد أن يجيز بذلك شهادة النساء في العتاقة فإن ذلك ليس على ما قال وإنما مثل ذلك الرجل يعتق عبده الرجل يعتق, عبد يعتق عبده ثم يأتي طالب الحق على سيده بشاهد واحد فيحلف مع شاهده ثم يستحق حقه وترد بذلك عتاقة العبد أو يأتي الرجل قد كانت بينه وبين سيد العبد مخالطة وملابسة فيدعم أن له على سيد العبد مالاك أي لسيد عبد يحلث ما عليك مبدعا فإنك لو أبا يحلث حل صاحب الحب وثبت حقه على سيد العبد فيكون ذلك يرب عساقة العبد إذا ثبت المال على سيده قال وكذلك أيضا الرجل ينكح الأمة فتكون مراته في سيد الأمة إلى الرجل الذي تزوجها فيقول ابتعت مني جاري في فلانة أنت وفلان بكذا وكذا دي نارا ذلك زوج الأمة فيأتي سيد الأمة برجل ومراتين بيشهدون على ما قال فيثبت بيعه ويحك حقه وتحرم الأمة على زوجها ويكون ذلك في را وشهادة النساء لا تجوز في ذلك قال ما لك من ذلك أيضا الرجل يفترى على الرجل الفري فيقع عليه الحد ويأتي رجل أمير ثاني يشهدون أن الذي فتى عليه عبد مملوك فيضع ذلك الحد عن المفتري فيضع ذلك الحد عن المفترى بعد أن وقع عليه وشهادة النساء لا تجوز في ذلك قال مالك لك من ما ذلك أيضا مما يفترق فيه القضاء وما مضى من السنه ان المرتين تجهدان على استهلال الصبي فيجب بذلك ميراثه حتى يرث ويكون ماله لمن يرثه ان مات الصبي وليس مع المرتين اللتين شهدتا رجل ولا يمين وقد يكون ذلك بالاموال العظام من الدهب والبرك والرداع والحوايط والرقيق وما سوى ذلك من الاموال ولو شهدت امراتان على دمم واحد ما وقل من ذلك او اكثر لم تقطع شهادتهما شيئا ولم تجد الله يكون معهما جاهز او يمين قال مالك من الناس من يقولوا لا تكون اليمين مع الشاهد الواحد فيحسج بقول الله تبارك وتعالى وقوله الحق واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ثرون من الشهداء تقول فإن لم يأتي برجل وامرأتين فلا شيء له ولا يحلف مع شاهده قال مالك من الحجة على من قال ذلك القول أي قال له رئيس لو أن رجلا دعا على رجل ما لن ليس يحلف المطلوب أليس يحلف المطلوب ما ذلك الحق عليه بين حلف بطل ذلك عنه وإنك عن اليمين حلف صاحب الحق إن حقه الحق وثبت حقه على صاحبه بعد ما لا اختلاف به عند أحد من الناس ولا ببلد من فدي أي شيء أخذ هذا او في أي موضع من كتاب الله وجده فاذا أقرب هذا فليكرر اليمين مع الشاهد وان لم يكن ذلك في كتاب الله عز وجل وين نوري من ذلك ما ما ولكن قد يعرف وانه لا من ذلك ما ما من السنه ولكن المرء قد يحب ان يعرف وجه الصواب, يعرف... الصواب وموضع الحجه فبيه هذا بيان ما أشكل من ذلك ان شاء الله تعالى القضاء في من هلك وله دين وعليه دين له فيه شاهد واحد قال يحيق على ما لكم الرجل يهلك وله دين عليه شاهد واحد وعليه دين للناس لهم فيه شاهد واحد فيعبأ ورثته أن على حقوقهم وأشاهدهم قال فإنما الغرماء يحلفون ويأخذون حقوقهم فإن فضل, فضل فضل لم يكن للورثة منه شيء ولذلك أن الأيمان عرضت عليهم قبل ودركوا إلا أن يقولوا لم نعلم صاحبنا فضلا ويعلموا أنه منه أسركوا الايمان من أجل ذلك ما بقي بعد دينه القضاء في الدعوة قال يحيى قال مالك عن جميل بن عبد الرحمن المؤد لي أنه كان يحظون عمر بن عبد العزيز ويقوم بين الناس فإذا جعه الرجل يدعي على رجل حق النظر إذا كانت بينهما مخالطة أو ملابسة أحدف الذى الدعى عليه وإن لم يكن شيء من ذلك لم يحلفه قال مالك على ذلك الأمر عندنا أنه من الدعاء على رجل من دعوة نظره فإذا كانت بينهما مخالطة أو المدعي أنحلف المدعى عليه بين حلفه بطل ذهنف الحق عنه وإن رأى يحلف ورد, ورد اليمين على المدعي فحلفت عليك والحق ياخذ حقه القضاء في <تصفيق> جهاله في <تصفيق> اتفقنا <تصفيق> الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر أشهد اكبر لا الله Aşşhadu an-nāshinā Hey, I Shalom. Shalom. Szanowny ja Panie